أمل يداعب خاطري وله أدين والكون ردد صرختي عبر السنين أمل يداعب خاطري وله أدين والكون ردد صرختي عبر السنين والدار يشهد أنه لن أستكيد لن أستكيد لن أستكيد أمل يداعب خاطري وله أدي والكون ردد صرختي عبر السنين الذي يداعب خاطري ولو اديد والكون ردد صرختي عبر السنين والضو يشد اندنيرا استكين لن استكين لن استكين <تصفيق> ساسير للحرب العواني لساحه الشرف المصون ساثور اسخر من حمام او نظاج دفين ساسير للحرب العواني لساحه الشرف ساثور أسخر من حمام أو لضا جرح دفين أنا أعشق الهيجاه والفائرين المؤمنين يا ليت شعري كيف أرض الظل والضيم المشين لن أستكين لغير رب العالمين لن استكين امل يداعب خاطري وله ادين والكون ردد صرختي عبر السنين امل يداعب خاطري وله ادين والكون ردد صرختي عبر السنين والدار لن أستكين أستكين لن أستكين في الكنانة أفس ته الرد أبدا تطورور على المظال مك الظال تُخمدا لن أستكين, أستكين في الكنانة أفس ته الرد أبدا تطور على المظال مك الظاللا تخمدا أنا لن أخاب المجرم المستكبر المستسدا إذاك أمضي في طريق واثقا كل يقين لن أستكين لغير رب العالمين لن أستكين أمل يدعب خاطري ولو أدين والكون ردد صرختي عبر السنين أمل يداعب خاطري ولو أدين والكون ردد صرختي عبر السنين وضعه يشهد أنني لن أستكيد لن أستكيد لن أستكيد